رہ سر چلو کسر وی آیا چین کال لو چل جا أَطَلَّ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَمَا مَدَّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فردا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 فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وَرَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدُهُمْ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا وقال اتخذ الرحمان ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتشق الارض وتخر الجبال هدا ادعوا للرحمن والداء وما ينبغي للرحمن ان يستخدم ولدا وما ي للرحمان ان يتخذ ولدا ان كل في السماوات والارض ان كل